هذا يسأل هل يستفاد من كتاب تفسير العشر الأخير مع العلم أن صاحب هذا الكتاب وخالقه محمد بن سليمان الأشقر ما هو الذي تكلم في أبي بكة أه أه أي محمد بن سليمان الأشقر هذا أخ عمر هذا عمر سليمان وهذا محمد بن سليمان أخ عمر أليس هو أليس هو الذي تكلم في أبي بكرة إن كان الذي تكلم في أبي بكرة فلا نعمة ولا كرامة ولا يؤخذ عنه أبدا ولو كان العلوم كلها عنده ثبابية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منهم أبدا وإن زكاهم ألف مزكي وألف مزكي لا عبرة بهم ولا نعمة عنهم فكلام أحمد رحمه الله عندنا هو المعتبر في هذا من طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث لا يخمن وهذا إنما تكلمت فيه لجناب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم